12. cüz Hud suresi sayfa 221 Eûzü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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخفرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركوا بعض ما يوحى اليك وضائكم به صدرك أن يقولوا, ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون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 قال إن تسخروا منا فَإِنَّا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 فقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إنه عمل الوير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم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 قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلوتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجيناه دوا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب الوليد.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 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ويره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوبا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا, وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 وَيَا قَوْمِ هَذِينَ قَدْ أَلْلَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 ونَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْجَاءَ بِعِجْنٍ حَنِيثٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ نَكْرَهُمْ وَأُجَسَ مِنْهُ مُخِيفَةً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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذابٌ وير مرضودٌ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطَنْسِيَ بِهِمْ وَظَاقَ بِهِمْ ذرَعٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني أراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنْعَالِيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 فَاسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَجُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقًا كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت, وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس البرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أونت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً وَرِضْوَاجًا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم وير من ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 وَكُلَّنَّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بوافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامرأ تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجنين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ويابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون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 غوريم قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الابد قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها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 نمت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن طعن أيديهن وقلنا حشر الله ما هذا بشرا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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وَا ما مَّا الله اللَّهُ بِهَا من سلطان سُلْطَانٍ الحكم الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القيم وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ